وقلنا بأنه هو الرجوع للشيء بعد الانصراف عنه واصطلاحا قسمناه إلى قسمين عطف بيان وعطف ناسق وعرفنا كل قسمين ثم تكلمنا على عدد حروف العطف وأنه وقع الخلاف بين النحاة على ثلاثة أقسم ورجح ابن آجروم أنها عشرة عشرة ثم قسمنا هذه العشرة إلى ثلاثة أقسام ثم ذكرنا معاني, معاني الحروف وبدأنا بالواو لأنها أم الباب ثم تكلمنا على أن او لمطلق الجمع وأن الفاء للترطيب الاتصالي وثم للترطيب الانفصالي ثم ذكرنا أيضا بل للإضراب وذكرنا أم وقسمناها إلى قسمين وذكرنا بعض معانيها ثم ذكرنا أو وذكرنا بعضا مع نية أيضا ثم ذكرنا لكن وأنها للاستدراك وذكرنا أيضا ضابطها كما ذكرنا لا وذكرنا أيضا حتى حتى قلنا بأن لها كم معنى أربعة وذكرنا الأبيات التي دائما أذكرها لكم تكون حتى حرف جر يا فتاة. وحرف نصب للمضارع أتى وحرف عطف ثم حرف الامتداء فهذه أربعة مقيدة كحتى مطلع وحتى يحكم والناس جاءوا كلهم حتى العمر يا عجبا حتى الكليب سباني حتى الجياد ملها للأرسلين ثم اليوم إن شاء الله ثم ذكرنا أيضا عطف الاسم على الاسم وعطف الجملة على الجملة واليوم إن شاء الله نقف مع ماذا؟ مع التابع الثالث هو التوكيد التوكيد هو التابع كم الثالث يقول ابن آج الروم رحمه الله تعالى باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ولم يقل تنكيري هذا هو المتن التوكيد تابع لماذا للمؤكد في ماذا في رفعه ونصبه وخصه وتعريفه ثم ذكر أن التوكيد يكون بألفاظ معلومة قال ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع ثم ذكر توابع أجمع قال وهي أقطع وأبتاع وأبصع وهي أقطع وأبتاع وأبصع تقول ماذا تقول تقول قام زيد نفسه ورايت القوم كلهم ومررت بالقوم اجمعين هذا هو المتن هذا هو كلام كلام المصنف فانظروا في المتن وانا احاول لانها مرحلة الاولى هذه احاول ان احل عبارات المتن فقط أحل عبارات المتن فخذوا المتن في ايديكم وتاملوا جيدا ماذا قال المصنف رحمه الله هذا المتن ماذا قال المصنف رحمه الله قال باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في ماذا يتبعه في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه تبعت المثل ماذا قال التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه والمقل وتنكيره ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومرت بالقوم أجمعين هذا هو المثل. نقف مع هذا المتن إن شاء الله من باب أشار فأشار ونمر عليه مرور الحج بوادي محصر هذا هو الثالث من ماذا؟ من التوابع الثالث من التوابع لانه سبق ان قلنا بانها مجموعه في قولنا نبتن دقه نبتن دقه هذا رمز نبتن دقه النون النعت نبتن الباء عطف البيان التاء التوكيد الدال البدل القاف عطف النسق نبتن دقه واضح اذن الان نحن في ماذا مع البابيه كم الثالث من التوابع لاحظ المصنف قال التوكيد بماذا ركزوا معي التوكيد بماذا بالواو قال التوكيد ولم يقل التاكيد فيقرا بالهمزة كما يقرا بالواو لكن المصنف ماذا قال التوكيد التوكيد بالواو ولم يقل التاكيد فالتوكيد ياتي بماذا يقرا او لغات يقرا بالواو يقال التوكيد ويقال التاكيد يعني يقرا بالهمزه لاحظتم معي اركزوا معي يقرا بالواو التوكيد ويقرا بماذا اخر بالهمزه التاكيد ويقرا ايضا بماذا بالالف بالالف التاكيد التاكيد فإذا كم لغة في عبارة التوكيد؟ لغة ثلاث ما يعصن لغة ثلاث الأولى يشهو؟ التوكيد بالواو الثانية بالهمزة التاكيد الثالثة بماذا؟ بالالف التاكيد التاكيد واضح؟ طيب ما هي افصحها ما هي افصح اللغة؟ الواو هي نعت الواو لماذا؟ ولذلك هي تأتي؟ التوكيد من وكدة من وكدة وهي لغة من لغة القرآن ربنا عز وجل قال ولا تنقضوا ليمانا بعد ماذا بعد توكيدها كما في سوره النحل إذن جاء بلغة إيش لغة الواو قالوا هذا السبب ولهذا السبب اختار المصنف ابن آج الروم لغة الواو, اختار لغة الواو. واضح طيب ثم تليها لغة ماذا تليها لغة ماذا عاصم الهمزة لغة الهمزة فنقول التأكيد فيقال فيهما تاكيد تأكيد وتوكيد تأكيد وتوكيد يعني بالهمز وبالواو ولذلك يقول العلماء أن نحن هذه الواو الخالصة. الخالصه يعني هكذا لم تقلب عن شيء لم تقلب عن شيء فهي خالصه فتكون لفظه التوكيد فيها كم لغتان ونأتي إلى اللغة الثالثة لغتان على الأصل التوكيد وماذا آخر؟ التأكيد التأكيد وليس أحد الحرفين الألف الهمزة والواو بدل من الاخر بدل من الاخر لأنهما يتصرفان تصرفا واحدة كما تقول التأكيد تقول إيش التوكيد هل هناك مزية لأحدهما على الآخر لا لا مزية لأحدهما على الآخر فكما تقول أكد ركزوا معي أكد يؤكد تأكيدا أكد يؤكد تأكيدا كما يجوز لك أيضا أن تقول وكد يؤكد توكيدا لاحظتم؟ إذن لا يكون أحد الاستعمالين أغلب من الآخر حتى يجعل أحدهما أصلا والآخر فرعا لا فكما تقول إيش كما تقول أكد أكد يؤكد تاكيدا بالهمز أكد يؤكد تأكيدا وفي الواملة تقول وكد يؤكد توكيدا وهذا اختاره جماعة من أهلي اللغة اختاره من اختيار ابن يعيش اختيار ابن يعيش ابن يعيش عنده المفصل واختيار أيضا خالد الأزهري في شرح التصريح على التوضيح وإن كان الصبان خالفهما وزعنا ان الواو أصل والهمزة بدل عن, عن الواو بدل عنها الصحيح أن هذه لغة التوكيد لغه والتاكيد لغه لا مزيه لاحدهما على الاخر فالتوكيد كالتاكيد والصبان يقول لا التوكيد اصل والتاكيد بدل عن عنها بدل عن الوضح واضح هذا طيب ثم تليها اللغه الثالثه اللغه الاولى ما هي قلنا التوكيد وهي لغه القران لغة الثانيه ما هي التاكيد لغة الثالثه ما هي التاكيد التاكيد ماذا فعلنا هنا قلبنا الهمزه الفا قلبنا الهمزه التاكيد قلبنا ايش الفا قلبناها الفا ها لان الت الهمزه كيف كيف هي الهمزه كيف هي ساكنه ولا محركه ساكنه فتبدل من جنس حركه ما قبلها فنقول التاكيد التاكيد اذا كم لغه ثلاثة. ثلاثه الاولى ما يعصم التوكيد. التوكيد الثانيه تأكيد. التاكيد الثالثه تأكيد. التاكيد فاذا هي الفاظهم ثلاثه ألفاظ ثلاثة كما تقول التوكيد بالوا تقول التاكيد بالهمزه وتقول ايش التأكيد بالالف سواء كانت بالهمزة أو بالالف أو بالواو فهي مصدر إذا قلنا التأكيد هي مصدر إذا قلنا التوكيد هي مصدر إذا قلنا التأكيد هي مصدر فما معنى التوكيد أو التأكيد أو التاكيد في لغة العرب التقوية يؤكد له معنى له الكلام ويشدد ويحكم له الشيء فما هو التوكيد لغة ها ما هو التوكيد لغة التقوية والتشديد اكتبوا التعريف. التقوية والتشديد يعني احكام الشيء كما قالوا احكام الشيء وشده ولذلك يقال الويكاد ايش هو الويكاد الويكاد الحبل تشد به البقارة عندما يريدون أن يحلبوا البقره ماذا يفعلون؟ يأخذون الويكاد هو الحبل الذي تشد به ايش؟ البقره فقالوا له الويكاب الويك فالتاكيد لغه ما هو التقويه وما لاخر والشده والشد يعني التشديد التقويه والتشديد هذا من ناحيه اللغويه واما في الاصطلاح فقسمه العلماء الى قسمين توكيد لفظي وتوكيد معنوي كما سياتي ان شاء الله قبل ان نذكر هذا هناك من يعرفه ليس بالنوع إنما يعرفه بالحقيقة فيقول التوكيد تابع يقرر متبوعه تابع جاء زيد نفسه ان نتكلم على ماذا على قولنا نفسه نفسه هذا تابع يقرر ماذا يقرر متبوعه ويرفع توهما غير الظاهر من الكلام ويرفع توهما غير الظاهر من الكلام؟, الكلام باحتمال التجوز باحتمال التجوز اكتب التعريف لأشرحه لكم اكتب التعريف بسرعة ها ماذا قلنا التوكيد تابع يقرر متبوعه طالب ينبغي أن يكون سريع الكتابة وينبغي أن يركز إذا اراد أن يحصل لا بد من التركيز ها قلنا تابع يقرر متبوعه ويرفع توهما غير الظاهر من الكلام، ويرفع توهما غير الظاهر من الكلام. باحتمال التجوز أو احتمال السر. باحتمال التجوز أو السر. كتبتم تعرف لنشرحه. ها. باحتمال التجوز أو السر. قلت تعرف لأنظر. ها. نعم سؤال. قل تعرف. التوكيد استراح ما هو تابع يقرر متبوعه ويرفع توهما غير الظاهر من الكلام باحتمال التجوز او السب واضح أعطني مثال. اعطني مثال جاء زيد نفسه اكتب المثال وحاول ان تشرح عليه التعريف جاء زيد نفسه جاء زيد نفسه قلنا الكلام على ماذا الآن؟ الكلام على ماذا ذراشي على التوكيد نفسه نفسه نفسه هذا نفسه ماذا قلنا فيه؟ ها قل خذ تابعوا ولا لا؟ تابع لمن تابع؟ لزيد تابع ماذا يقرر؟ يقرر متبوعه ان كان مرفوعا فهو مرفوع ان كان منصوبا فهو منصوب ان كان مجرورا فهو مجرور ان كان معرفه فهو معرفه ماذا يفعل لماذا جاء به ليرفع توهم غير ظاهر الكلام فيه كلام يعني في ابهام جاء زيد يحتمل ان يكون جاء رسوله ويحتمل ان يكون جاء كتابه ويحتمل ان يكون جاء سفيره وكتابه لكن عندما تقول جاء زيد نفسه والنفس كما سيأتي بمعنى الذات ذاته ارتفع الآر لنا لأنهم يمكن أن يستعملوا جاء زيد ويريدون التجوز يريدون ايش جاء رسوله جاء كتابه جاءت سيارته أو شيء من هذا القبيل مركوبه واضح واضح ركز معه شوف في التعريف واضح؟ التوكيد تابع أين هو التابع عاصم أين هو التابع في قولنا جاء زيد نفسه. نفسه نفسه ماذا يقرر يقرر متبوعه يعني يرفع ماذا يرفع هو ما غير الظاهر من الكلام باحتمال التجوز أو السهل ربما أراد أن يقول جاء كتابه وسهى وقال جاء زيد ولكنه عندما قال جاء زيد نفسه ارتفع الاحتمال ولا لا ارتفع الاحتمال فأنتم تعرفوا لا ها عاصم فأنتم تعرف طيب التوكيد تابع ماذا يقرر يقرر أمر المتبور أمر المتبور إما في النسبة أو في الشمول كما سياتي إذا كان بالنفس أو بالعين في النسبة وإذا كان بكل وأجمع في الشمول هذا افهموا هذا الكلام أيضا التوكيد تابع يقرر امر المتبوع في النسبة أو الشمول كتبتم هذا التعريف ايضا التوكيد تابع يقرر المتبوعه امر المتبوع في ماذا في النسبة أو الشمول إذا قلت جاء زيد ها اذا اردنا الاسم مصطفى قلنا اغلق الهاتف لو قلنا النسبة يستعمل ماذا النفس أو العين النفس أو العين هذا في النسبة ها. وأن في الشمول ماذا نستعمل الكل كل وأجمع وما أشبه ذلك من أدواته كما سيأتي إن شاء الله التوكيد تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول سيأتي إن شاء الله لنبين لكم مقصود بالنسبة واضح؟ طيب إذن إذا فهم هذا التعريف فلا بد ان نعلم ان التوكيد ينقسم الى كم ينقسم الى قسمين توكيد لفظي وتوكيد المعنوي احسنت التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي الى كم ينقسم التوكيد الى قسمين التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي المصنف رحمه الله ما هو القسم الذي ذكر هل ذكر اللفظي ام ذكر المعنوي ها ماذا لا ذكر المصنف ذكر المعنوي ذكر التوكيد المعنوي ولم يذكر اللفظيه اقراوا المتر وستروا ذكر التوكيد اللفظية ام المعنوي ذكر المعنوي واقتصر عليه بينما ابن مالك ذكرهم ممان ذكرهما من الكماسيات ان شاء الله فلا باس ان نعرف التوكيد اللفظي لان المصنف لم يذكر التوكيد اللفظي انما ذكر إيش التوكيد المعنوي ما هو التوكيد اللفظ ما هو التوكيد اللفظ اذا حاولوا ان تلخصوا ما سبق لكم ها ركزوا معي عاصم سهيل رشيد ركزوا معي قلنا التوكيد شنو هو فيه كم لغه ثلاث لغات التوكيد وهي لغه القران وماذا اخر والتاكيد وماذا اخر التاكيد قلنا التوكيد والتاكيد هما لغتان وليس هناك احدهما اصم والاخر ها نائي فرع لا كلاهما أصل كلاهما اصم ثم قلنا التوكيد في اللغه شنو هو, شن هو عاصم التوكيد في اللغه التقويه والتشديد التقويه والتشديد عندما الاستاذ عندما يتكلم ما ينبغي أن يكون لأنك يذهب إلى بعيد ركز معه إذا أردت أن تحصل في كل فن وفي كل علم أما إذا كنت تفكر في شيء آخر فإن كان الجسم معنا لكن الروح الله أعلم أين ذهب فلذلك التوكد في الاستراح تابع يقرر مثبوعه يعني أمر المثبوع ويرفع توههم غير الظاهر من الكلام باحتمال التجوز وباحتمال السهو احتمال انه اراد جاء زيد يحت... اراد ماذا اراد رسوله تجوزا او سهى ولكن عندما تقول ها؟ جاء زيد نفسه ماذا تفعل رفعت الاحتمال رفعت الاحتمال ورفعت المجاز رفعت المجاز على من يقول به والتوكيد ايضا يقرر امر المتبوع إما في النسبة وإما في الشمول عندنا ألفار مخصوصة في التوكيد المعنوي منها النفس والعين وكل وأجمع واكتع وأبتع وأبصع النفس والعين ماذا نقرر به في النسبة ولا في الشمول؟ ها في النسبة وكل وأجمع ماذا نقرر به الشمول إلى الشمول. كم ينقسم التوكيد؟ الى قسمين تكلموا ما لكم لكن قسم توكيد الى قسمين ارفع صوتك الى قسمين الاول ما هو لفظي والثاني ما هو معنوي علي. ما هو النوع الذي ذكر المصنف ذكر مصنف المعنويه واقتصر عليه ولم يذكر لفظي ونحن قلنا ما هو لفظي توكيد لفظي شو هو توكيد لفظي اعاده الاول ركزوا معي اعاده الاول وتكراره إما بلفظه وإما بمرادفه. ها إعادة الأول ركزوا معي إعادة الأول إما وتكراره إما بلفظه وإما بمرادفه. إذا فهمتم هذا يسهل عليكم أن تفرقوا بين اللفظي والمعنى نعم ماذا قلنا في اللفظي إعادة الأول ها وتكرار إعادة الأول وتكراره بفتح الت وتكراره بماذا؟ إما بلفظه, إما بلفظه وإما بمرادفه إما بلفظه مثلا جاء زيد زيد زيد زيد عطه بلفظه أم بمرادفه؟ اجلس ها قاعدا اجلس قاعدا عطه بلفظه ولا بمرادفه؟ بمرادفه لكن ضرب ضرب اعبده بلفظه او بمرادفه بلفظه فاذا اعبت اللفظ كما هو بحروفه فهو يقال ايش بلفظه واذا كان اعبده بمعناه فهو بماذا بمرادفه بمرادفه طيب لماذا نعيد ركزوا معي هذا هذا مهم جدا لماذا نعيد اللفظ نكرره اما بنفس الحروف بنفس اللفظ واما ها بمرادفه لماذا؟ تأكيد. تاكيد نعم لكن لماذا؟ لاجل تقرير المعنى في ذهن السامع ركزوا نعيد اللفظة بل... نعيد إيش؟ الكلام بلفظه أو بمرادفه لماذا؟ لاجل تقرير المعنى في ذهن السامع لأجل تقرير المعنى في ذهن السامع أو خوف نسيانه. أو عدم اصغائه أو الاعتناء لا بد من هذا التأكيد هذه ثمرته ما هي الأول ها. تقرير. تقرير المعنى ذهن السامع الثاني خوف نسيانه الثالث عدم اصغائه الرابع الاعتناء للاعتناء ها اذكروا هذه الأربعة وانا ابين لكم ماذا يراد بهذه الأربعة الاول لماذا ها الغرفه ما فتحت الشيخ ركن الصوت قربها ولا شوف طيب قلنا نعيد ماذا اعاده اللفظ اعاده الاول وتكراره اما بلفظه واما بمرادفه لماذا لماذا نعيد لاجل تقارير المعنى في ذهن السامع او خوف نسيانه او عدم اصغائه او للاعتناء او للاعتناء هذه اسباب اربعه اسباب اربعه الان تسمعون الصوت واضح الان ها طيب قل لي مش الصوت واضح ها سمعته الان ماذا قلنا ها ماذا قلنا عاصم قلنا اعاده اللفظ تكرار اللفظ لماذا اما بلفذه وإما اما بلفظه واما, وإما, وإما, وإما بمرادفه واما بماذا؟ صافي. ها لماذا نفعل هذا لتغيير المعنى في دين السامع وخفي اشاره أو عدم اشرائه او الاعتناء به او الاعتناء به او الاعتناء به لا يسمعون آه. نعم تعال صهيب شوف لعندهم لعندهم يسمعون قلنا اما آجي. شوف صهيب عاصم تعال شوف إما ماذا لتقرير المعنى في ذهن السامع لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يكرر الكلام لماذا ليفهم ثلاثا ليفهم آه عنه او خوف نسياني لربما المقال قال جاء زيد فربما نسي اراد ان يقول شيء لكن عندما تقول جاء زيد جاء زيد يعني زال خوف النسيان الذي آه زعمته ها وعندما أو عدم إصغائي إذا كان الإنسان لا يعني أنت تتكلم وهو ما أدري معك الجسر ولكن روح الله اعلم فلكن عندما تؤكد تؤكد الكلام ينتبه ويعتني فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر لهم كلام ألا وشهادة الزور ألا أفوال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور, ألا وشهادة الزور الدين النصيحة،, الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه لهذه الاسباب كلها اولا لتنبيه ولتقرير المعنى في ذهن السامع ثانيا لخوف نسيانه ثالثا لعدم اصغائه رابعا للاعتناء للاعتناء واضح لذلك كان تكرار الكلام لتثبيته في النفس تكرار الكلام يؤتى به لتثبيته في النفس ها تكرار الكلام ها تسمعون ها تسمعون الآن هل تسمعون ماذا قال لا لا ما يسمعون, ما يسمعون. نعم الآن هل تسمعون الآن نعم تسمعون تسمعون الآن هل تسمعون لقد سقط منكم اللهم ساعد قلنا لماذا نكرر الكلام تكرير لفظي لتثبيته في النفس نكرر اللفظ لماذا ها اه تكرير النفس آه تكرير اللفظ لماذا لتثبيته في النفس وهذا التكرار اما ان يكون اسما او فعلا أو حرفا أو ضميرا أو جمله او قل اسم سواء كان ظاهرا او ضميرا اين يكون التوكيد اللفظي اين يكون التوكيد اللفظ ما هي المواضع يكون في اربعه اشياء هذه المستعملة اربعه اشياء التوكيد اللفظي يكون في ماذا في اربعه اشياء شنو هي الاسم أول في الاسماء سواء كان اسم ظاهرا او كان مضمرا ظاهرا ما اقل مثال كما سياتي ان شاء الله زيد زيد محمد محمد هذا اسم ظاهر ضميرا جئت انا جئت انا فانا تؤكد لماذا لضمير تو المتصل جئت انا يكون في الاسم مطلقا ظاهرا كان او مضمرا ويكون في الافعال ويكون في الحروف ويكون في الجمل ها ماذا اين يكون التوكيد اللفظي في ماذا ها؟ في اباط يا شباب يعني هذه هي المستعمله اما دعكم الان من المركب الاسنادي ومركب غير الاسنادي هذه لعله في مرحله أخرى ان شاء الله الآن التوكيد اللفظي يكون في اربعه اشياء في الاسم مطلقا معنى مطلقا سواء كان ظاهرا او مضمرا اعطني مثال ظاهر محمد محمد مثال الضمير جئتو انا جئتو تو انا انا ضمير توكد لمن لتو الضمير المتصل واضح طيب او كان فعلا أو او كان ما اخر حرفا او كان جملا او كان جملا فهي اربعه طبعا بالمثال يظهر لكم هذا ما هو مثال تكرار الاسم من يذكر لنا مثال تكرار الاسم زيد زيد قائم زيد زيد قائم اخاك اخاك طيب اعطيني مثال من يعرب هذا المثال زيد زيد قائم زيد ما هو ما يعرب زيد مبتدا مرفوع من ضم الضائر في آخر الرافع لا الابتداء الابتداء عامل معنوي العامل ها معنوي يظهر إذا قلت لك أظهره أو قدره ماذا تقول له لا يظهر ولا يقدر نعم رفع صوتك طيب زيد المبتدا العامل في الرفع قلنا الابتداء ماذا قال ابن مالك ورفعوا مبتداء بالابتداء زيد الثانيه موقعه في الاعراب ها توكيد حسنت توكيد لزيد الأولى قائم خبر وإن خبر زيد الثاني لا هذه توكيد فقط إنما هناك مبتدأ واحد هو الاسم الأول أما الاسم الثاني فهو توكيد للاسم الأول ولذلك قالوا أخاك أخاك جاء في من بحر من الطويل أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح كالذي يذهب إلى المعركة بدون سلاح فأخاك لا بد أن تعتمد عليه سواء كان أخوة الإسلام أو أخوة الأبوة أو أن يكون من الأم أو الشقيق فإذا قال أخاك أخاك فأخاك الثاني ما موقعه في الاعراب توكيد للأول توكيد للأول طيب هل تستطيعون أن تعربوا هذا البيت أخاك أخاك هذا لم نقل أخوك قلنا أخاك بالنصب لانه مفعول به واين فعله محذوف وهنا يحدث وجوبا لأنه من باب الإغراء من باب الاغراء فيكون تقديره الزم الزم اخاك امزم أخاك ها الزم اخاك منصوب بماذا كيف اخاك هذا قلنا مفعول به منصوب ما توصله اخاك ها العارف نعم العارف النائبان فتحه لماذا لانه من الاسماء الخمسه اخا مضاف الكاف مضاف اليه مبني على الفتح في محل جر منياء الفتح محل وأخاك الثاني ما مقرا في الاعراب توكيد هل توكيد معنوي ولا توكيد لفظي ها توكيد لفظي ولا توكيد معنوي اخاك اخاك هو تعيد لفظ بعينه كيف تقول معنوي انت تعيد لفظ بعينه اخاك أخاك هل توكيد ايش لفظي هذا توكيد لفظي اما المعنوي له الفاظ محصوره ومعلومة عند عند النحات هذا مثال لمن؟ هذا مثال للاسم هذا مثال للإسم. ما هو مثال تكرار الفعل ما هو مثال تكرار الفعل تقول مثلا سقطت سقطت مرتين سقطت سقطت إسرائيل سقطت سقطت إسرائيل بس كان الفعل إما أن يكون وحده أو أن يكون الفعل مع فاعله إما أن يكون الفعل وحده في مثال الفعل يكون وحده بدون فاعل وإما أن يكون مع فاعله قد يقول الفعل مستطر وإما أن يكون موجودا مذكورا إما أن يكون مذكورا من الشواهد التي يحفظها الطلبة قول الشاعر فأين, فأين إلى أين النجاة ببغلتي؟ فأين يسمعون فأين إلى أين نجات ببغلتي قالوا لا يسمعون ماذا كيف اللهم يستعر ها لماذا فأين إلى أين نجات ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون حبس حبس. هذا بيت هذا من الشواهد التي حوى الطلب قل بيت فأين إلى أين نجات ببغلتي اتاك اتاك اللاحقون حبس حبسي حبسي حبسي اعيد البيت فاين الى اين النجات ببغلتي اتاك اتاك اللاحقون حبس حبسي واضح فاين الى اين النجات ببغلتي اتاك اتاك اللاحقون حبس حبسي حبيسي ها واضح طيب قل بيت اين أين نجات اتاكي لاحقون اين الشاهد في البيت أين الشاهد في البيت البيت اين الشاهد فيه هذا البيت فيه الشاهد اتاكي احسنت أتاكي, اتاكي لان في ماذا توكيد الفعل بالفعل توكيد الفعل بالفعل واين فاعل أتاك الأولى؟ اتاك اللاحقون اللاحقون هذا هو الفاعل أتىه اللاحقون إياك أتاه اللاحقون إياك واضح؟ اتاك اللاحقون طيب إذا كان فاعل اتاك فاعل اللاحقون فاعل لمن؟ لياتهاك الاولى ولا الثانيه الاولى والثانيه جاء بها لماذا للتوكيد وهل لها فاعل هل لها فاعل ركز معي هل لها فاعل الفعل الثاني هل له فاعل لا فاعل له لا فاعل له واضح وقد سبق أن ذكرنا لكم ان المكرر لا فاعل له ركزوا هذه قاعدة المكرر لا فاعل له المكرر لا فاعل له وذكرنا لكم ابياتا ما هي الابيات قلنا قل ما وكثر ما وطال ما وكذلك المكرر وكان الزائد هذه ايش لا فاعل له وذكرنا لكم بيتين فعل بغير فاعل فلتعلم فعل بغير فاعل فلتعلم قل الفعل لا بد له من فاعل ها لا بد من فاعل وبعد فعل فاعل ولكن قال قال العلماء هناك افعال لا فاعل لها هي مستثنى هل يقدر الفاعل أم لا فاعل لها خلاف بين النحات لكن الان فهموا على ظاهر الابيات فعل بغير فاعل فلتعلم كثرما وقلما وطالما كثرما وقلما وطالما وكان اذ تزاد والمكرر, والمكرر. لفظه للتوكيد ايضا ذكر لفظه واضح هنا طيب اعيد البيتين فعل بغير فاعل فتعلم كثر ما, ما, ما وطالما وكان اذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد ايضا ذكر لفظه للتوكيد أيضا ذكر قد سبق هذا لعل في الدرس الخامس والعشرين ذكرنا لكم ان المحتاج فرع المحتاج اليه ان المحتاج فرع المحتاج اليه وضع هذا اذا قل بيتي فعل فلتعلم فصدق وكان اذ تزاد لفظه للتوكيد ايضا, أيضا ذكر فعل بغير فاعل فلتعلم كفرما وقلما وطالما وكان تزاد والمكرر لفظه توكيدي ايرون ذكروا لفظه توكيدي ايرون ذكروا واضح طيب لالا لا صوت ما سوناديلنا لا. ها ها لا أنا <تصفيق> هل تسمعون؟ تسمعون الآن؟ تسمعون الآن؟ ها تسمعون؟ ها تسمعون الآن؟ هل تسمعون؟ فعل بغير فاعل فلتعلم كثر ما وقل ما وطال ما وكان إذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد ايضا ذكر مشكله له. لا ماذا لا يسمعون مشكله غدا عندنا درس العقيده وكثير من الاخوه يتابعون على درس العقيده هنا طيب قلنا أتاكي أتاكي اللاحقون احبسي احبسي وفي قوله احبسي احبسي ماذا ايضا وقع الفعل الثاني مع فاعله المستتر وقع توكيدا الاول مع فاعله احبسي احبسي من منكم يقوم بإعراب هذا البيت؟ ها! تعال واحد هنا لعله له... لعل يشغله. تعال يا عاصل. فأين ال... البيت؟ فأين إلى أين النجاة ببغلتي؟ سؤال. أين ما مقاه في الفاء كما يقول النحاة بحسب ما قبلها. بحسب ما قبلها. أين اسم يش؟ اسم استفهام اسم استفهام مبني على الفتح اين في محل ماذا في محل نصب على الظرفيه الظرف ماله ظرف المكان وهو متعلق بمحذوف والذي يدل عليه السياق كما سياتي ان شاء الله اين تذهب كنه قال فاين تذهب اين تذهب ويمكن ان نجعله في محل جر يكون حرف جر مقدر والذي يدل عليه ما بعده هذا جائز الى اين الى اين واضح؟ لكن جعله منصوبا أفضل على الظرفيه المكانيه إلى أين؟ فإذا جعلناه إلى أين؟ فيكون خبر مقدم والنجاة يكون مبتدا مؤخرا ببغلة جرون جرون متعلق بماذا؟ متعلق بالنجاة متعلق بالنجاة إذن أتاكي أتاكي فأتاكي الأولى تعرب والثانية توكيد نقول هكذا توكيد لفظي توكيد لفظي هذا مثال ماذا مثال الفعل ما هو مثال تكرار الحرف ما هو مثال تكرار الحرف ذكرنا الآن مثال تكرار الاسم وذكرنا مثال تكرار الفعل سواء كان الفعل وحده او الفعل مع فاعله ثم الآن تكرار الحرف ما هو مثال تكرار الحرف قول جميل لبثينه كما هو معلوم هذا البحر ايضا من هذا من الكان لا لا ابوح بحب بثنه لا تقول نحن كنا حفظناه بثينة, بثينه لكن ولكن لا يتزل الصدر ذا قلنا بثينه فتقول لا لا ابوح بحب بثنه بثنه هكذا فهنا الشاهد اين هو لا لا فهنا دفع لا لا توكيد ما توكيد لفظي توكيد لفظي وهو من توكيد ماذا؟ توكيد الحرف بالحرف اعدنا الاول بلفظه كما قلنا في التعريف اعاده الاول بلفظه هذا مثال تكرار الحرف ما هو مثال تكرار الجمل ما هو مثال تكرار الجمل تقول قم قائما قم قائما هلما أي تكرار هنا؟ الجمل وليختص بلفظه لا يختص بلفظه ولهذا قال ابن مالك التوكيد اللفظي إذا جاء مكرراً بلفظه أو بمرادفه بمعنى وما من التوكيد لفظي ياجي مكرراً كقولك درج درجي وما من التوكيد لفظي ياجي مكرراً كقولك درج درجي هذا توكيد من؟ التوكيد اللفظي توكيد اللفظ عليه المصنف الجواب لا انما تكلم على التوكيد المعنوي والتوكيد المعنوي هو هنا في ها في متن ابن آجر وهو كما عرفوه التابع الرافع احتمال السهو أو التجوز في المتبوع التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التجوز في, في المتبوء ما هو التوقيد المعنوي؟ هو التابع الذي يرفع احتمال السهل أو التجوز في المتبوء اكتب تعلمين jag هذا تعريف من؟ التوكيد المعنوي التوكيد المعنوي هو الذي يرفع ماذا؟ التابع الذي يرفع التابع الذي احتمال السهل والتجوز في المتبوء احتمال السهل والتجوز في المتبوء التوكيد المعنوي بماذا يكون التوكيد المعنوي بماذا يكون لا يسمعون التوكيد المعنوي بماذا يكون الجواب ها رشيد ركز معي التوكيد المعنوي شنو هو شنو هو التوكيد المعنوي والذي اللي يفع احتمال السهم.. احتمال السهو او التجاوز فعندما تقول جاء زيد نفسه او جاء زيد عينه أنت عندما تقول جاء زيد يحتمل ماذا؟ يحتمل أنه سار أراد أن يقول جاء رسوله وقال جاء زيد ويحتمل أن يكون أراد أن يقول جاء كتابه وقال جاء زيد فعندما نأتي بالتوكيد ماذا نفعل؟ جاء زيد نفسه نفسه فنرفع ماذا الإهانة نرفع الإيهان. التوكيد ها ركزوا معي التوكيد المعنوي بماذا يكون؟ بألفاظ المعلومه عازم خليك منال التوكيد يكون بماذا بألفاظ معلومه, معلومة. ما هي الالفاظ المعلومه يعني تكون معلومه ومخصصه عند العرب لا يمكن ان يعدل عنها الى غيرها هذه الالفاظ اشياء حصرها بعضهم في سبع كلمات وبعضهم في اكثر وهي مثل العين والنفس وجميع وعامه وكلا وكلتا وكل وكلا وكل توكل سجلوا هذا عرفنا ايش هو التوكيد المعنوي هو التابع الذي يرفع ماذا يرفع احتمال السهو او التجوز, أو التجوز في, المتبوع. في المتبوع طيب المتبوع ما هو جاء زيد نفسه اين المتبوع ها اين المتبوع لا يمكن جاء زيد أين المتبوع أين التابع ها جاء زيدون زيدون التابع نفس... تابع ولا متبوع متبوع نفسه هو التابع نفسه هو التابع من الذي الاخر الآخر زيدون النفس زيدون متبوع وليس تابع تابع هو نفسه أو عينه واضح ها طيب يكون بألفاظ المعلومه ما هي هذه الألفاظ قلنا هذه الالفاظ لا يمكن ان يعدل عنها إلى غيرها ولهذا حصرها العلماء منهم من قال سبعه منهم من قال اقل منهم من قال اكثر مثلا ما هي هذه الالفاظ النفس والعين وجميع وعام وكلا وكلتا وكل كم كم ها الاول شنو هو النفس الثاني العين. العين الثالث جميع, جميع. وعلم. الرابع عام الخامس وكيل كلا السادس كلتا السابع كل وكول. كل كتبتوا كتبتوا كتبت عاصم الشيء الاولى النفس الع... النفس والعين, والعين. جميع جميع عام عام زين وكلا كلا كلتا وكل وكل إذا نبدأ من ماذا بالنفس والعين بالنفس والعين لأن النفس كما سياتي إن شاء الله يكون التوكيد بها ب... توكيد النسلة توكيد النسلة توكيد النسلة بماذا يكون بالنفس والعين وتوكيد الشمول بماذا يكون بكل بكل طيب مثلاً, مثلا ابن الحاج في حاشيته على شرح متن الاجروميه لخالد الأزهال ذكر كلام مهم قال النفس والعين قال بشرط اتصالهما بضمير يطابق المؤكد قيدوا اكتبوا هالقيد بشرط اتصالهما بضمير يطابق المؤكد ماذا كتبتم بشرط اتصالهما بضمير يطابق المؤكد المؤكد بالفتح يطابقه في ماذا يطابقه في الافراد والتذكير وفرعهما يطابقه في الافراد والتذكير وفروعهما قلوا ماذا قال قال التوكيد التوكيد بالنفس او بالعين بشرط ماذا بشرط اتصالهما بضمير يطابق المؤكد ان كان المؤكد مفردا كذلك كان هو مفردا كان الضمير مفردا وان كان مذكرا كان الضمير مذكرا وان كان م... مثنيا كان مثنيا وان كان مجموعا كان مجموعا فانتما هذا ولا لا عاصم اعطيني مثال النفس اكدنا بها مفرد مذكر جاء زيدون ها نفسه إذا كان جاءت هندون ها نا قول نفسها نفسها عطني الجمع أنفس أنفسهم جاء جاء ها جاء القوم أنفسهم مثلا واضح طيب إذا بشرط اتصالهما اتصالهما من ثنيا النفس والعين بشرط اتصالهما بماذا بضمير يطابق المؤكد فيما لا يطابقه اسد الافراد في الافراد والتذكير وفروعهما في الافراد والتذكير وفروعهما ولذلك قال ابن مالك بالنفس يكتبوا هذا لديك بالنفس او بالعين لاسم اكد بالنفس او بالعين لاسم هذا الضم افضل بالنفس او بالعين لاسم اكد مع ضمير طابق المؤكده هذا هو الشرط الذي ذكره ها من الحاج في حاشيته على شرح متن الاجروميه لخالد الازهري ماذا قال ابن مالك بالنفس او بالعين لاسم اكد مع ضمير طابق المؤكده مع ضمير طابق المؤكده ها يلا حاولوا شوفوا انظروا في الشرط وانظروا البيت الذي ذكره ابن مالك قلنا بماذا يؤكد بهما بشرط ماذا اتصالهما بضمير يطابق ماذا المؤكد في الافراد والتذكير وفروعهما هذا الشرط نظمه ابن مالك يعني هذا الشرط عند ابن مالك منظوما من. قولوا هذا الشرط بالنفس أو بالعين. أو بالعين الاسم اكد اكد الاسم بماذا اكد الاسم بماذا بالنفس او بالعين اتم العجوز بالنفس او بالعين الاسم اكد مع ضميرين حال كونه مع ضميرين طابقا مؤكدا في ما لا يطابقه في الافراد والتذكير وفي فروعهما اعطيني مثالا في الافراد مع التذكير تقول قام زيد نفسه قام زيد عينه هنا الطابقه في الافراد مع التذكير ولا لا المفرد والمذكر اعطيني مثالا مع التانيث قامت هند نفسها نفسها قامت هند عينها عينها اذا لا مع الافراد الافراد مع التذكير الافراد مع التانيث مثال الافراد مع التذكير ومثال الافراد مع التانيث طيب قام زيد نفسه انظر فيها قام زيد نفسه قام في ماضي ابن الفتح زيد فاعل نصب التنوين الظاهر في اخره نفسه ماذا هو ما اعرف نفسه توكيد نفسه مضاف لا مضاف اليه من على السكون نفسه عفوا من على الضم في محل رفع عينه نفس الشيء قام زيد عينه قام في ماض زيد فاعل عينه ها. توكيد كيف يكون التوقيد تابع المركب في رفعه فهو مرفوع كذلك هو يكون مرفوعا عينه مضاف لا مضاف مضافين مبني على الضب في محل ايش في ما عرفه قلت في محل رفع لا في محل جرين جرى على ما ملاقسة عينه مضاف لا مضاف لي ومضاف اليه كيف يكون ها مضاف اليه كيف يكون دائما وابدا والثاني يجرد اذا المجرد على ما مبني على ضم في محل جر واضح كذلك تقول في ماذا مع الإفراد والتنين قامت هند قام في الماضي مبني على الفتح الت التنين الساكنة هند فاعل مرفوع الضم الضائر في آخره نفسه ونفس توكيد نفسه مضاف لمضاف مضاف لي مبني على السكون هنا سكون ميت الألف مبني على السكون في محل ماذا في محل ماذا في محل جر في محل جر لأنه مضاف لي وكذلك تقول قامت هند عينها قامت هند عينها هنا مع الإفراد والتذكير ذكرنا مثالين مع الافراد والتذكير أحدهما للنفس والآخر للعين كذلك ذكرنا مع الإفراد والتأنيث أحدهما للنفس والآخر للعين ما لكم فهمتم؟ طيب إن كان المؤكد مثنى أو كان مجموعا وعرضت تاكيده بهما عرضت تاكيده بهما بالنفس والعين ماذا تقول جاء القوم جاء الزيدون مثلا قام الزيدون ماذا تقول عينهم عينهم هذا مفرد لابد ان تجمع النفس والعين على وزن افعل افعل انفسهم انفس على وزنه افعل وتقول ايضا في التثنيه وفي الجمع ماذا تقول في التثنيه جاء الزيدان قل جاء الزيدان انفسهما رايت الزيدان اعينه اعينهما جاء الزيدون انفسهم كذلك لاحظوا فهمتم هل ولا لا التثنية هذا نقول جاء الزيدون ها سؤال اردنا في التثنية ها انه اكيد بالنفس او بالعين جاء الزيدون ها جاء الزيداني عفونا حسنت جاء زيداني ارفع صوتك انفسهما قلنا لا بد ان تأتي على وزن ايش افعل يعني لا يقول افعل جاء الزيداني انت انفسهما ايضا كذلك العين جاء الزيداني أعينهما وماذا تقول في الجمع؟ قام الزيدونا أنفسهم جاء الزيدونا أعينهم قامت الاندات ها جمع أنفسهن أنفسهن. وأيضا جاءت الاندات أعينهن. أعينهن. اذا اردت ان تجمع ها ان تؤكد بالنفس للتثنية سواء كان للمذكر او المؤنث او للجمع سواء كان جمع مذكر او جمع مؤنث ناتي بماذا بالنفس العين على وزن ماذا ها على وزن ماذا سؤال عس... فهمت افعل افعل وانما في حاله التثنية نقول واش انفسها انفسها يعني عفوا انفسهما اعينهما انفسهم في ماذا وأعينهم الجمع مذكر ومع جمع مؤنث ماذا نقول انفسهن واعينهن واضح حاصل واعينهن ولذلك ابن مالك ماذا قال واجمعهما بافعل ركز معي واجمعهما اكتبها للبيت واجمعهما بافعل ما ليس واحدا تكون متبعه ما ليس واحداً ليس واحداً شنو هو التثنية والجمع سواء كان التثنية المذكر أو المؤنث وسواء كان جمع المذكر أو جمع المؤنث ولهذا قال واجمعهما بأفعل على وزن أفعل واجمعهما شو مصدر التثنية على من هنا ضمير تثنية لمن جمع. ها جمع. وجمعهما من النفس والعين النفس والعين النفس والعين وجمعهما بأفعل ما ليس واحدا تكون متبعه فايتم ماذا؟ ها في اشكال رشيد واجمعهما ب افعل اجمعوا ما بافعل عصب واجمعوا ماذا فهمتموا واجمعهما بافعل ها اجمعوا ما بافعل ما ليس واحدا تكون متبعه ماذا فهمتمون هذا البر ها من نجمع ماذا؟ نفس العال اذا اردنا التثنيه الجمع كيف ناتي بها على وزن انفسه على وزن انفسهما وانفسهم اعينهما واعينهم اعينهن واضح ما ليس واحدا اما الواحد كيف يبقى نفسه نفسه, نفسه. نفسه عينه ها نفسها عينها مع المفرد المؤنث واضح هذا طيب ركزوا معي قد يقول قائل انتم لم لي شيء قد يقول قائم لماذا قيل في المثنى أنفسهما ولماذا قيل أنفسهما وقيل أعينهما سؤال لماذا قيل أنفسهما وأعينهما على وزن أفعل بصيغة الجمع ولم يقال نفساهما وعيناهما لاحظتم هذا؟ لاحظتم هنا؟ ها يسمعون؟ أجي أعطني شوف ها تسمعون الآن؟ ها تسمعون الان هل تسمعون طيب اذا قلنا اردنا التثنيه مطلقا او اردنا الجمع مطلقا ناتي ماذا نجمع مع لا وزن افعل انفسهما وانفسهم وانفسهن اعينها واعينه اعينهما واعينهم واعينهما لكن قد يرد سؤال كما قال مالك ماذا قال مالك واجمعوا بافعل ما بافعل ما ليس واحدا تكون متبعة قد يقول قائل لماذا قلنا في المثنى انفسهما ها كيف أنفسهما واعينهما هكذا بالجمع ولم نقل نفساهما وعيناهما فهي السؤال عاصم فين تسال ها ماذا, ف... ماذا قلنا قسمنا يعني ذكرنا اسم اعينهما في <تصفيق> لماذا قلنا انفسهما ولم نقل نفسهاهما قلنا اعينهما وقلنا اعينهما ولم نقل عيناهما ركز معي قلنا اعينهما ولم نقل عيناهما لماذا فهمتم السؤال الان نعم أجابوا عن هذا قالوا لو قلنا ها عيناهما نفساهما كم سيجتمع معنا من علامة التثنيه هنا الآن علامة واحدة لكن إذا قلنا نفساهما كم علامة؟ علامتان العلامة الاولى هي الآلف التي في النفس والآلف التي في العين نفسا. عيناء والعلمة الثانية ضمير اثنية نفسها هما فكم علامه سيكون معنا علامتان وهذا يمكن ولا يمكن واحدة في النفس والعين وواحدة في ماذا؟ في ضميرهما وكل منهما للمثنى الألف في النفس والعين للمثنى والألف في الضمير للمثنى هذا يكون سقيلا هذا يكون ثقيلا فلذلك قالوا انفسهما ولم يقولوا نفساهما وقالوا اعينهما ولم يقولوا عينهما فانت عاصم لانك لا تركز معي ركز معي لتفعل قلنا لماذا قال ركز معي جيد لماذا قلنا في التثنيه انفس وهذا افعل هذا جمع انفسهما ولم نقل نفساهما وقلنا أعينهما ولم نقل عيناهما لماذا؟ لأننا إذا قلنا نفساهما وعيناهما كم سيكون معنا من علامات الأثنية؟ علامتان. العلم الاولى في ماذا؟ نفسا العلم في نفسا وعينا والألف في ماذا؟ في الضمير هما. هما وهذا ثقيل ولا خفيف؟ هذا ثقيل فلذلك قلنا استعملنا هذه الصيغه للتخفيف ولنزيل الثقل وظفينتم الآن طيب كذلك عندما نقول أنفسهما أو عينهما ماذا يقصدون بالنفس؟ ما المراهب بالنفس هنا؟ ما معنى النفس هنا؟ النفس بسكلفة بماذا نفسر نفس هنا؟ ها احسنت النفس والعين هنا الذات وهذا من باب ماذا؟ من باب التعبير بالبعض عن الكل من باب التعبير ماذا بالبعض عن الكل فانتذا كيف النفس النفس اللي هي الذات ولا جزء من الذات النفس جزء من الذات اذا هو بعض ولا كل لا بعض لكن الذات كل ولا بعض كل فاذا التعبير بالبعض عن الكل اين البع سؤال اول نفس اين الكل الذات اين الكل هي الذات طيب قد يكون هناك سؤال اخر لماذا يؤكد بالنفس والعين لماذا نؤكد بالنفس والعين لماذا ها سؤال كتبوا لماذا نؤكد بالنفس والعين ها يؤكد بهما لرفع الاحتمال لرفع الاحتمال او المجاز عن الذات لرفع الاحتمال او المجاز عن الذات عالم يقل بالمجاز طبعا لأننا كما قلنا سابقا إذا قلت جاء زيد احتمل أن تكون ماذا عاصم إذا قلت جاء زيد احتمل أن تكون أردت كتابه أو أردت رسوله أو أردت حمله أو ثقله لكن إذا قلت جاء زيد نفسه أو جاء زيد عينه هل ارتفع الاحتمال والابهام والمجاز وثبتت الحقيقة ام لم يرتفع ارتفع, أرتفع. ارتفع. فاذا ناتي بالنفس والعين لنثبت الحقيقة ونرفع الاحتمال فهمتم الله في اشكال ناتي بهما لماذا لنثبت الحقيقه ونرفع الاحتمال والابهام والمجاز طيب قد يقول قائل الازهري فسر النفس بالذات وفسر العين ايضا بالذات فإذا قيل لماذا فسر الازهري النفس والعين بالذات ماذا يكون الجواب فسرهما بالذات لماذا احترازا مما إذا أريد بالنفس الدم فيطلق على النفس ويراد به الدم تقول أرقت ركز ما أرقت زيد النفس أرقت زيد النفس نعرت زيد نفسه ما النفس بنفسه ارقت زيد نفسه ها ما المراد بنفسه الذات الدم احسنت الدم وليس الذات احسنت ها ارقت زيد نفسه اذا ما المراد به الذات ركزوا معي جيدا اذا قلنا ارقت زيد نفسه يعني تريد ارقت دماء او في العين ارقت يعني عينه زيدا عينه ما مراد تقول زيدا عينه ما مراد العين الجارحه المراد العين الجارحه لان العين تاتي ولها معاني ولكن المقصود اذا قلت نفس وقيد يعني زيد عفوا فالمراد به الجارحه العين العين واضح طيب اذا اردنا بالنفس الدم عاصم اذا اردنا بالنفس الدم وبالعين الجارحه هل يكونان حينئذ للتوكيد ام لا فهمتم السؤال هل فهمتم السؤال اذا اردت او اذا اردنا بالنفس ماذا اردنا به؟ الدم اردنا بالعين الجارحه هل فعل الإعراب يكونان حينئذ للتوكيد ولا لا يكونان ها سؤال عاصم فهمتم السؤال ها. ايش هو السؤال اذا فسرنا النفس بالدم وفسرنا العين بالجارحه عندما نفسرهما كما فسرهما الأزهاري بالذات فالنفس توكيد في الاعراب والعين توكيد لكن إذا فسرنا النفس بالدم وفسرنا العين بالجارحه هل نعرفهما توكيدا الجواب لا لا يكونان توكيدا فماذا يكونان يكونان بدلان مما قبلهما بدلاني مما قالهما لان الدم بعض من, من زيد ولا لا الجارحه العين بعض من زيد ولا لا عصن الجارحه بعض من زيد طيب إذن ماذا يكون بدل بعض من الكل احسنت بدل بعض من الكل فلذلك انظر حتى المعنى يغير الاعراب فاذا قلنا فسرنا النفس ركز معي وشوف معي لماذا تختفي قرب هكذا. اذا فسرنا النفس بالذات والعين بالذات ماذا يكون في الاعراب لا اذا فسرنا النفس بالذات والعين بالذات ما, ما هو اعرابهما ارفع صوتك توكيد نعم توكيد واذا فسرنا العين بالجارحه والنفس بالدم ماذا يكون اعرابهما بدل من بعض بدلاني بدل ماذا بدل بعض من, من الكل بدل بعض من الكل واضح اذا هذا هو التوكيد بالنفس او بالعين حين التوكيد بالنفس والعين ماذا يؤكد بكل واجمع كل واجمع مم. ماذا يؤكد بهما ماذا يؤكد بهما يؤكد بهما الاحاطه والشمول للاحاطه والشمول او قل يؤكد بهما لثبوت العموم ونفي احتمال الخصوص بالبعض عندما تقول مثلا جاء القوم يحتمل أنه جاء البعض فقط ولكن كلهم كلهم إذن لا ما هو بدل توكيد يعني لثبوت العموم لأنه يحتمل أنه جاء البعض يحتمل أنه جاء البعض ولكن عندما قلت كلهم يعني هذا توكيد أثبتت العموم ونفيت احتمال الخصوص بالبعض ونفيت احتمال الخصوص أن التوكيد المعنوي يركزوا معي في هذا التوكيد المعنوي يكون لتوكيد النسبة بماذا؟ لماذا ما هم الحرفان؟ الذين نؤكد بهما النسبة التوكيد المعنوي نسبة النسبة بالنفس والعين التوكيد بالنفس والعين مما يدل والتوكيد للشمول. للشمول بماذا بكل وكلا وكلتا وجميع عاما ولذلك أشار به مالك ماذا قال وكلا اذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير الموصول او موصلا هل يؤكد بكل واجمع مطلقا ام لا يؤكد به الا لاجزاء الجواب لا يؤكد به إلا ذو أجزاء وهذه الأجزاء ما ان تكون حقيقة كيف حقيقة؟ يصح انفصال بعض الأجزاء من بعض تقول مثلا جاء القوم جاء القوم يعني ممكن جاء البعض وانفصل البعض لكن عندما تقول جاء القوم كلهم القوم هنا عبارة عن أشخاص القوم عبارة عن مجموعة هل يصح افتراق هذه المجموعة ولا لا؟ يصحوا فتلاقوا يصحوا فتلاقوا لكن تقول كلهم هنا التوكيد حقيقة ولا حكما حقيقة وقد يكون حكما تقول اشتريت العبد كله اشتريت العبد كله لأن العبد ليس لأجزاء حقيقة إنما حكما هل العبد عندما تشتري العبد تشتري يده وحده وتشتري رجله وحده انما هو تشتري هو العبد أجزاء ولا لا ذو لكن حقيقة ولا حكم حكما باعتبار العبد فيه النصف وفيه الثلث وفيه الربع فلذلك يمكن أن يصبح ان يشترك الاثنان في عبد واحد هذا عنده فيه النصف وهذا عنده فيه النصف ويمكن أن يكون عند عند الاخر ثلث والاخر ربع والآخر فهمتم فإذا هو ذو أجزاء ولكن حقيقته ولا حكما حكم. حكما لا يمكن أن يكون حقيقه ولذلك سؤال عاصم هل يمكن وهل يصح أن نقول جاء زيد كله؟ هل يصح لما يصح؟ لا يصح لماذا؟ ها؟ لأنه لا يمكن أن يجزى جاء زيد نفسه نعم جاء زيد عينه نعم إذن هذا هو التوكيد ما هو حكم التوكيد؟ حكمه بينا والمصنف رحمه الله تعالى قال التوكيد قال مثل تابع للمؤكد في ماذا يتبع له في ماذا يتبع ها، أقرأ. تابع للمؤكد في ماذا في إعرامه في رفعه في رفعه تقول جاء زيد نفسه تابع له ايضا في ماذا في نصبه رأيت القوم كلهم كذلك تابع له في خفضه مررت بالقوم أجمعين مررت بالقوم أجمعين هذا من ناحية الحكم اذا فهو مرفوع ها. تابع لان كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مهفوضا هنا فائدة مهمة أرسل لك رسالة هنا فائدة مهمة ما هي الفائدة؟ كيف نقول عصب كيف نقول في اجتماع النفس والعين كيف نقول في اجتماع النفس والعين عربنا مثلا زيد ان نقول نفسه ونزيل ونقول عينه ماذا نقول? ما مع عيد جاء زيد ماذا تقول? نفسه عينه ماذا تقول? في اجتماعه ما نقول جاء زيد نفسه عينه جاء زيد نفسه عينه اجتماع كل واجمع ماذا تقول رايت القوم كلهم اجمعين رايت القوم وركز معي إحنا قلنا سبقنا قدمنا ماذا ها قدمنا العين ولا قدمنا النفس قدمنا النفس جاء زيد نفسه عينه وقلنا ايضا رايت القوم كلهم اجمعين قدمنا الاجمعين على كل قدمنا أجمعين على كل. ونقول في اجتماع اجمع وتوابعه توابعه اقتع ابتع ابصى وننظر في المد اقتع امتع ابص فماذا نقول مررت بالقوم اجمعين اكتعينا ابتع بتع يعني هذا طول عنق لا يهمنا المعاني اكتعينا ابتعينا ابصى إذا جاء هذا على هذا التطيب جاء القوم أو رأيت القوم أجمعين قل هذا آخر أقتعين أبتعين أبصعين لكن بشرط من الذي يتقدم النفس عن العين هل يتقدم النفس أن يتقدم العين من الذي يتقدم النفس تقول جاء زيد نفسه وعلى أجمع من الذي يتقدم كل لا أجمع من الذي يتقدم؟ الكل كلهم أحسن يتقدم الكل على أجمع وأجمع اجمع على توابعه من الذي يتقدم؟ أجمع ثم التوابع ما يتوابعه ما يتوابعه؟ اقتع وأبتاع وأصع وأبصر ها طيب هنا أسأل سؤال أسأل سؤال لماذا اشترط خالد أزهل وغيره من النحات؟ ان يتقدم النفس على اللعب وكل على اجمع واجمع على توابعه وهذه معروفه قاعدة ان النفس تتقدم على العين عاصم ان النفس تتقدم على العين والكل يتقدم على اجمع واجمع يتقدم على ماذا على توابعه لماذا ليس هكذا عاده لا بد من التعليم فيمتم التعليم فأنتم, فأنتم سؤال بعدك اولا طيب، لماذا نقدم النفس عن العين ونقدم كل على أجمع ونقدم أجمع على توابعه؟ لماذا؟ النفس موضوع لماذا لا، موضوع للذات ولا موضوع لشيء آخر. ها. معك اسال للذات. نعم تكلمني لأسمع. موضوع للذات، موضوع للذات حقيقة ولا مجاز. حقيقة. والعين موضوع للذات ولكن حقيقة ولا مجازا اذا إذن فمن الذي يقدم يقدم الحقيقة أم المجاز؟ يقدم الحقيقة. مقدم الحقيقة مقدم على المجاز فنقول جاء زيد نفسه عينه فلا يمكن أن نقدم لان النفس موضوع للذات حقيقة أما العين موضوع للذات مجازا فنقدم ما هو موضوع للحقيقة على ما هو موضوع لماذا؟ للمجاز، فلذلك وجب التقديم النفسي على العين والعين على كل العين تقدم على هذا على كل لأن كل وضعت لماذا عاصي كل وضعت لماذا للاحاطه جاء القوم كلهم للإحاطة كل بني جاء القوم كلهم فهي للإحاطة حاطت بهم وشملتهم جميع الإحاطة وصف للنفس أم وصف للذات؟ ها الإحاطة وصف صفة صفة أم ذات شمول والإحاطة هذه صفة الإحاطة وصف للنفس والشيء مقدم على ماذا؟ على صفتي والشيء مقدم على صفتي لماذا قدمنا كل على أجمع؟ لماذا قدمناه كل على أجمع لان كل لا يلزم التوكيد ماشي ملزم التوكيد لا يلزم التوكيد لان قد يكون مبتدا كل الإذاولي وضمير وليه ضمير مبتدا توكيدا يصير كل قد تكون مبتدا كل بني تميم حاضر كل بني تميم كل مبتدا كل بني ك كل مضاف بني مضاف له كل الناس حاضرون فايذ ماذا اعربناه مبتدا ولم نعربها ايش توكيد فهي كما تكون توكيدا تكون مبتدا فايذ السؤال طيب ولذلك كل لا يلزم منها التوكيد اما اجمع يلزم منها التوكيد فهي لازمه للتوكيد ثم كل اشرف من اجمع ولكن اجمعين جميعا على شيء اخر ان اجمعين نتكلم على اجمع اما جميعا هذا على الراجح انها واضح عاصم لماذا قدمنا اجمع على توابعه لما اجمع على ماذا يدل يدل على الجمع بلفظه ومعناه اجمع اجمعين يدل على الجمع لماذا بلفظه وبمعناه بخلاف توابعه التوابع ما هي توابع ماي اقتع وابدع وأبصع تدل على الجمع ولكن بلفظه أم بمعناه ها بمعناه فقط أما أجمع يدل على الجمع بماذا بهما معا بلفظه وبمعناه وهل يجوز أن يعطف بعضها على بعض؟ نقول جاء زيد نفسه وعينه بالور هل يجوز ولا لا يجوز لا يجوز لا يجوز في ألفاظ التوكيد أن يعطف بعضها على بعض. وهل يجوز تقديمه على المؤكد؟ لا يجوز تقديمها على المؤكد. لا يمكن أن تقول نفسه جاء زيد. هل يمكن ولا يمكن؟ لا لا يمكن. وهل يجوز في ما القطع جاء زيد نفسه؟ نفسه؟ لا لا يجوز. لا يجوز قطعها من الرفع إلى النصب ومن النصب إلى الجر. هذا بخلاف النعت. الناط يجوز قطعه على المنعوت إذا كان معلوما كما سبقا قلنا فإذا لا يجوز أبدا الفاظ التوكيد إذا تكررت هذا سؤال الفاظ التوكيد إذا تكررت هل تكون للثاني الجواب الفاظ التوكيد إذا تكررت فهي للمتبوع وليس الثاني تأكيدا للتأكيد لا يمكن أن يكون تأكيدا للتأكيد وهل يجوز في النفس والعين الجرب باء زائدة الجواب نعم يجوز جرهما بباء زائدة تقول جاء زيد بنفسه وبعينه وجاءت هند بنفسها هذه الباء ماذا نقول فيها الباء زائدة, الباء زائدة قال المصنف ويتبعه أيضا في تعريفه بعدها قال يتبعه في عربي ويتبعه في تعريفه ولم يقل في تنكيره التوكيد يكون تابع للمؤكد في ماذا؟ في تعريفه وهل ينكر؟ لا ينكر عن الراجح لماذا لا ينكر؟ لأن أفض التوكيد كلها معارف كلها معارف لا تتبع النكيرات وإن كان الكوفيون قالوا بأنه يصح تنكيرها ولكن هذا ضعيف هذا ضعيف واضح هذا؟ اذا هذا باختصار فيما يتعلق بقول المصنف عطيني المثل يقرأ المثل قول المصنف رحمه الله قل للمتعاصب ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى باب التوكيد تابع المت... التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصره وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتواب اجمع وهي أكتع وأبتع وأوصع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين ومررت بالقوم أجمعين فهمتم من الآن مدن هل فيه إشكال؟ ها. اقرأ المدن عاصم إن كان أي إشكال إن شاء الله وبيينه لكم نعم فصوت بالمدن التوكيد نعم فصوت باب التوكيد نعم انا قلت المتن باغي يكون في يدكم في حصص التوكيد للمؤكدي. تابع للمؤكد تابع للمؤكد في ماذا في رفعه ونصبه ونصبه وخفضه اعطيني مثال في رفعه ها مثال في رفعه جاء زيد نفسه نعم أعطيني مثال لنصبه رايت زيدا زيدا نفسه ها. كذلك تقول في العين تابعه ملاخر وخفضه مررته بزيد نفسه وتعريفه اذا كان زيد معرفه كان ايضا توكيد معرفه وهل يمكن ان يكون نكره لا خلاف للكوفيين خلاف للكوفي لان الفاظ التوكيد كلها معارف كلها معرفه واضح في اشكال نعم تابع تابع المد ويكون بألفاظ معلومة. ويكون بألفاظ معلومه ما الذي يكون بألفاظ معلومة؟ التوكيد لفظي ولا التوكيد المعنوي؟ معنوي. المعنوي المصنف تكلم عن التوكيد اللفظي؟ لا. لا. نعم. تابع. ما هي هذه الألفاظ المعلومة؟ والمقصوصة. ويمكنه يعني هذه الألفاظ أن يزيد عليه من الإنسان عندي الجواب نعم. والنفس والعين. النفس والعين. و... والعين. وماذا يشترط في النفس والعين أن تكون من ماذا؟ متصلة بماذا؟ بالضمير بشرط اتصالهما ده. ها بالضمير يطابق ماذا ها المؤكد في ماذا في الافراد والتذكير وفروعهما نعم وكل وأجمع وتوابع أجمع شو يد توابع أجمع ويأك تأب تأب قام زيد نفسه قام زيد نفسه ما إعراب للمثال قام عاصم قام فعل ماذا مبني, مبني على الفتح زي دول? فاعل. فاعل, فاعل. تأكيد. نفسه? نفسه متأكيد. توكيد توكيد لا بس نفسه مضاف? نع. مضاف, ليه. مضاف ليه. ما مجر. نعم الهام? مضاف لي كده يكون منصوب الله مرفوع. مجرور دائما هو ابدا. اذا مبني على الضم في محل جرن تابع. ورأيت القومة رأيت فعل وفاعل القومة شنو هو? مفعول به كل شنو هذا? توكيد. كل مضاف? نعم مضاف. لا مضاف ليه مبني على الضم في محل إيش في محل جر والميم دال حرف دال على ضم على جماعه الذكور نعم ومررت بالقوم اجمعين ومررت بالقوم أجمعين ايضا مررت في الوفائل بالقوم جرمزور اجمعين توكيل نعم تابع ثم قال باب البدل الله تعالى اعلم واحكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونعتذر للاخوان اللي انقطع عليه النت في الغرف الله